هذه مناجات لسيدنا الشيخ عبد القادر قيلانه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أن توفقتني وعلى بابك أوقفتني وجعلتني داعي عبادك إليك ودال لهم بفضلك عليك واحزني ان واصلتهم وقطعتني ويا اسفي ان منحتهم وحرمتني ويا ندمي ان قبلتهم وترددتني الهي وعزتي كما قد علمت أني لا أصلح خدمتك ولا أنا أهل لحضرتك ولا أنا محجوب ولا أنا محبوب من أهلي ودادك لكثرة عيوب الخافية من عبادك لكني رأيت من عادة القصر الذي لا حجة له والمفرط الذي لا عذر له والعبد الآبيق عن سيده إذا أراد معابدة سيده واستدراك أمره ويخاف غضبه ويخشى طرده يأتي معه بذيه جاه يتوجه له عنده ويشفع إليه فيه فذلك جئتك بهؤلاء الشفعاء إليك والأعزاء عليك فإن أكن مطرودا فهبني لمن قبلته وإن أكن محروما فتصدق بي على من رحمته ولا تجعلني كالقوس دفع السامة فمر السهم ولم يبرح وكإبرة انكست غيرها وهي عريانة وكالشمعة أضعت للناس بإهراق نفسها إلهي من عادة الكريم إذا دعى الناس إلى آدار كرامته لوليمته أنه يستحييه أي يَرَّطُ فَلًا وينهر ر مسكينًا وَأَلتَكمُ الأكرمينَ وَأَرحَمُ الرحمِين يا رَحم يا أرحَم الراحمين